سيلي يا نابع البكاء ويا جراح القلب سيلي سيلي لا تسلهي أي حجارات الأساء هدت أصولي سيلي يا نابع البكاء لا تسليني اي انفجارات الاسا حدت اصولي سيل لي و احما كنا و كن ورام مثلتي اعي لا قد خسرت حبيبه الاولى وكل ابد تملي جريحي سيري لي ينابيع البكاء ويا جراح القلب سيري لي لا تنساني اي احكارات الاسى ادت حصولي سيل لي وشربت آخره قطره في الكاس من هم التقييدي سيل لي وصرفت آهتي تمهلي تمهلي داري وحدي لا ترحلي اقل الرحيم لي وصرت آهت تمهلي تمهلي لا ترحلي لا ترحلي قبل الرحيل سيلي